Book 2 Device set 20 20 Kratek pogovor ena Muhadatha qasira raqm 1 Muhadatha qasira raqm 1 Namestite se udobno خذ راحتك خذ راحتك البيت بيتك. البيت بيتك ماذا تحب حضرتك ان تشرب تحب حضرتك ان تشرب اتحب الموسيقى؟ اتحب الموسيقى؟, <تصفيق> أنا, أحب الموسيقى أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. أنا أحب الموسيقى <تصفيق> الكلاسيكية. هذه سيدياتي. هنا سيدياتي. يغراته ناكاشن انسترومنت على اله موسيقيه اتعزف على اله موسيقيه توكاي يمايا كيتارا هذه قيثارتي هنا جيتاري. رادي بو يته اتحب أن تغني ا تحب ان تغني؟ إيماته أتروكه عندك أطفال؟ اه عندك أطفال؟ أعندك كلب؟ اه عندك كلب؟ قطة؟, أعندك قطة؟ هنا سَمَايَة كتبي هُنَا تُوجَد كُتُبِي هُنَا تُوجَد كُتُبِي رَاوْنُكَار بَرَم تُو كْنِيجَا أَقْرَأُ حَالِيًا هَذَا الْكِتَابَ أَقْرَأُ حَالِيًا هَذَا ماذا تحب أن تقرأ؟ رادي أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ رادي خوديت أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Atahip and thud ile mes radi hodite v opera. A tu hibu and thud haba daril opera. Atahip and thud hab daril opera. Knjigo in najnovejšo dostopno verzijo najdete na naši spletni strani dvojni v, dvojni v, dvojni v pika b 2 -o -o pika d